بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَبْدٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَادِيَةِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِيٍّ وَثَمَانِيَةٌ أَيَّامٍ حُصُومًا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 فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لَكُمْ تَذْكِرَةً وتعيها أُذُنُ وَعْيَاهَا فَإِذَا نفخ في الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ فدكتا وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالْفَوْقَةُ ثُقَةِ السَّمَاوَاتِ فَهِيَ يَوْمٌ إذِي وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَاءِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إذِي ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تُخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُنْ قَرَأُ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الْوَاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا لم أوت كتابا ولم ادري ما حسابا يا ليتك كنت القاضية ما اغنى عني مالك ما اغنى عني مالك هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسل، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذترة للمتقين